قال رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس يقول المصلف رحمه الله باب مقادير باب مقادير ديات النفس تقدم معنى أن الديا واجبة القتل وأن للأعضاء والمنافع ديها أيضا تقدر بحسب الضرر المتعلق بالعضو والمنفع المصنف رحمه الله بعد أن بيّن نجوم الدين وفصل في دية العمد والشبه العمد والخطأ لأنواع القتل شرع بعد هذا في بيان مقدار هذه الدين وبناء على ذلك هنا يتكلم على القدر الواجب من الديات وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديان هذا فيعتبر تعتبر هذه المسألة من المسائل التي أجملها القرآن وفصرتها السنة من الله يقول فدية في إلى أهله فأجمل هذه الديه كم هل هي من الإبل أو البقر أو الغنم هل هي من الذهب أو الفضة أو من نجمع هذه الأشياء ما بينهذا قال فدية مسلمة فهذا إجنال وبينت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء تقضيات الخلفاء الراشدين الأيمن المهديين المأمور بابتباع سنتهم رضي الله عنهم و أرضاه مجموعة بتفصيل هذه الديات والمقادير جبع مقدار والمرض بذلك القدر الذي فرضه الله عز وجل السبب في هذا ان الأنفس ستفاوت في ضمانها وتختلف هذه الدية بحسب الأنواع فدية الدية من الشيوان من الإبل والبقر والغنم تختلف في مقاديرها في الإبل المقدارها في الغنم والبقر ومن هنا أفرد المصنف رحيمه الله بابا لبيان هذه المقادير سواء كان ذلك في الأسنان الذهب والفضة أو في الحيوانات وقل مقادير نفس لأن الدية إما في النفس وإما في الأعواء وإما في الزروف والشجاج ومن عادة الفقار رحمه الله ليفردوا دية الأنفس على حدة لما تحتاج إلى تصليل تختلف بحسب اختلاف المجنع عليه فدية المجنع ليست كدية الكافر ودية الكافر الكتابي الذي له دين ليست كدية المجوسي ودية الذكور ليست كدية الإناث ومن هنا اختلفت مقادير الديع ولما اختلفت وجب ظبطها وبيام القدر الراجع في كل منها يقول رحمه الله بمقاديري دية النفس أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بتقدير الديات خاصة بالأنفس وحينئذ لا أتكلم على دية الأعضاء والمنافع وسيأتي الكلام عليها تبعا فابتدأ بالأعلى وهو دية ترس وسيسبح ذلك بالأدنى كما سيأتي في الأدواب الآفية إن شاء الله في عالمين دية الحر المسلم مئة بعير دية الحر المسلم مئة بعير في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه كتاب معروف كتاب عمر بن حزم الذي تقدم معنا وكتبه لأهل اليمن في زمانه عليه الصلاة السلام دين فيه مقادير الديات وقال دية المسلم مئة من الإذن قوله دية الشر المسلم خرج العبد فالعبد قيمة كما إذا قتل عبدا حين يضمنوا بقيمته المسلم خرج الكافر لأنه لا يبلغ هذا القدر لأن دية النسلم أعلى من دية الكافر دية النسلم مئة من الإبل مراد به الذكر أما الأنثى فإن على الشطر من ذك تتنصف ديتها عن دية الذكر فعقل المرأة على النص من عقل الذكر في النفس دية الحر النسلم يعني الذكر مئة من الإبل هذه الدية من حكم الجاهلية كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام والأصل فيها قصة عبد المطلب فيما نذر إذا جاءه عشرة من الولد أن ينحر أحدهم وكان آخر العشرة عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الكعبة ونظر الصهام على عدد أولاده فخرج سهم عبد الله فأراد أن يقتله وأن يذبحه فصحف قريش وامتنعس من ذلك وقيل إنه هو نفسه كان يحب عبد الله حبا شديدا اختلفت طبعا هذه القصص التاريخ الذي اختلفتها وذهب إلى عراف المدينة اختصم إليه مع طريج فقال العراف أخرجوا في كل سهم عشرة من الإبل حتى يخرج السهم على الإبل فنازل يزيد كان الأصل في الدية الجاهلي عشرة من الإبل كان لذا قتل أحدهم وعرابا يفعبي عشر من الإبل فلما أشار علي بهذا الرأي أخرج القدح الأول طبعا العشر من الإبل ثابت ثم حاول المرة الثانية فخرج رأس الو... الولد عبد الله فحاول المرة الثالثة الرابعة الخامسة حتى بلغ مئة من الإبل فخرج السهم على المئة من الإبل فنحر المئة من الإبل وصارت ثم صارت سنة لأن تام في الجاهلية ما يفعله العظماء يتخذونه السنة فأصبح تدية مئة من الإبل فجاء الإسلام وهي مئة من الإبل فأقره وهذا مثل ما ذكرنا أن أفعال الجاهلية منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله ومنها ما, ما فصل فيه ذكرنا لهذا عن ذلك كثير ومرضنا في العبادات والمعاملات نسائل من هذا فهذه السنة وكانت موجودة في الجاهلية سنة من السنة موجودة في الجاهلية وهي ضمان الدني بالنال وكانت الإبل أعز شيء وأنفت شيء عند العرب وجاء الإسلام فجعلها رأس في الديان ولذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه كتاب عمر بن هجل إلى عمر بن هجل لأهل اليمن جعل الإذن أساساً وابتدأ بالإذن وجاء الكديد صحيحاً عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن في قتيل الخطأ يشده العمد قتيل الصلط والعصى مئة من الإذن فنص عليها عليه الصلاة والسلام وهي كما ذكرنا أعزنا كان ينلكه العرب فضمنا بهذا الضمان يعني إذن محل إجناء كل العلماء متفقون بحمد الله على هذه السنة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الخلفاء الراشدون العلم المهديون رضي الله عنه كلهم والصحاب والله علم على أن دية الحر المسلم الذكر هي النئة من الابل. يشترق في هذه النئة من الابل أن تكون سليمة من العيوب فلا يجوز أن يكون فيها معي وتأخذ هذه النئة من الابل من العاقلة إذا كان القتل خطأا فنأتي إلى أولاد عم القاتل مثلا شخص عنده سيارة وحصل عليه حادث يطالب قرابته بهذه البيئة وتقدم معنا أنها تكون مقصطة ويطالب به العاقبة وهذا من بيئة الخطأ فإذا بها يخرج وصف ماله نقوله أخرج مثلا عنده عشر من أولاد العم و عدد من ولد عشر أو أكثر فإذا ثبت مثلا على واحد منهم أن يدفع بعيرة ننظر إلى وسط ماله أخرج بعيرة من وسط مالك ولا يطالب بالأنفس والكريم والجيد ولا يجوز المخرج يخرج السقيم والعليل وإنما يتوسط ويأخذ من أوسط ماله وهي واجبة على العاقل وسائة تفليل العاقلة هذه من أن الإبل يشترك سلامتها من غيوب كما ذكرها وهي أصل عند بعض العلماء هي الأصل في البيئة الأصل في البيئة الإبل ومنهم من قال أن الأصول هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة تجعل الأصول خمسة في البيئة الإبل وهي الأسعاف كذلك الذهب الفضة البقر الغنم يخير أن يخرج أي واحد من هذه ليس بمنذن أن يخرج إبنا فلو جاء بالبقر أزأ يعني من البقر أزأ جاء بألفين شهات أزأ ثم سيأتي إن شاء الله تعالى قالوا هذه كلها أصول الديوات أيها أحضر أزأ نعم أو ألف مثقال ذهبا أو ألف مثقال ذهبا مثقال يعني بينار ألف دينار من الذهب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عنه الحزب قال أو ألف ومن الورق ألف مثقال ومن الورق ألف مثقال وفي حديث السنن أن رجلا من بني عدي عدى على رجل فقتله فأمر من النبي صلى الله عليه دينار أمر بديته ألف دينار فهذا يدل على أن الدية تكون من الذهب ألف دينار وهذا طبعا على الدينار الذي كان موجودا على عدد النبو صلى الله عليه وسلم ثم وجود الدينار الإسلامي الذي يضرب على عدد النبو رحمه الله من يسمى بالدينار الإسلامي وسش العلماء تقدير الذهب في الديات عندنا هنا مع تقدير الذهب الذكاء الزكاة والجزيان عن ذلك بأنه, بأنه لا تعارض بين الاثنين وهذا راجع إلى صف الذهب فإن الذهب في عدله سيأتي إن شاء الله طبعا عندنا الزكاة عشرين نفقال وتعادل مئتين من الدراهم ومعنى ذلك مكان المفقال والدينار يصرف بعشرة دراهم على عائد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ذكر أبو صلى الله عليه وسلم الله ما نعم أو إثنى عشر ألف درهم هنا الإشكال ما عشر ألف درهم ثم شضة فهنا من حيث الأصل قال إذا كان ألف دينار فنفروب عشرة آلاف درهم لأننا قلنا أن الدينار يفرد عشر دراهم وتقدم معنا في الزكاة لأنه قال عشرين مفطالا أو مئتين درهم من الورق خمس أواقي وهي تعادل مئتين دهام لستشكل العلماء هذا في الألس دينار وأجيب بأن الصرف هذا يختلف باختلاف الصرف وقديا عمر رضي الله عنه في الأصل وقالوا إن تقدير الدنامير في صرفها تختلف ولذلك اختلف الحكم في الزكاة عن الحكم في البيئات وفي حقيقة هذه المسألة لازم سؤال وقد سبق النبات الشو الزكاء على أن فيها إشكالا وكلاما طويلا للعلماء رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين في ضبط الدينار الإسلامي الدينار القديم معده الدينار الإسلامي والدرهم الذي هو البولي من الدرهم الإسلامي تعيد عبد الملك واختلاف تقديرها بالعلمات الموجودة الآن ولازم تلحق عن المسألة إن فتح الله عز وتبين في وجه الصلاة بستطيع الإنسان الجنة. لكن مما ذكره بعض الأئمة ومن المحررين في وفع هذا الإشكال قد أشار إليه بعض الأئمة كالإنم القدامة رحمه الله وبعض أئمة المالكية وبعض أئمة الحنفية أيضا أشاروا إلى أن الصرف اختلف وقد دين أمر رضا عن ذلك في خطبته وقال على أن الإبن قد غلت في خطبته في الدياة نفسها وهذا يدل على كان كانوا ينظرون إلى تأثير السوق وعلى كل حال جعل العزل 12 ألفا وقد جرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضمن الرقبة بـ 12 ألف درهن بـ 12 وهذا عند العلماء رحمه الله يعتبر أصل في الورع اللي هم الفضة أنها تكون 12 ألفا وسواءً كانت عدلاً للذهب لأن الصرف ب 12 دلهم كل زينار بـ 12 دلهم أو كانت غير الصرف إذا لم تكن صرفاً له صار رأساً صار اصلا ومن هنا نفهم أن الفضة ليست عوضاً عن الذهب يعني ليست مقابل يعني من بعض صرف الذهب فإذا كانت أصلاً فلا إشكال عما إذا كانت ضدناً حميلين يريد الإشكال إلا أن الذين يقول أنها بدل من الأصول لكن في فيها معنى البدلية يعتذرهم باختراف الصرف وهذا وارد أن صرف الناس السوق يختلف من زمانهم إلى آخر أو مئة بقرة أو مئة بقرة يدفع مئتين من البقر يخير إن شاء أن من الإبل أو يدفع مئتين من البقر وهذا يدل على التفاوض بين الإبل والبقر والأصل عند العلماء في الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر بمنزلة الرافية وفي الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر ليس بمنزلة الرافية يعني كل العمرين جاء شرعا ففي الشرع في حديث جابر الصحيح رضي الله عنه وارضاء أنهم كانوا على عد النبي صلى الله عليه وسلم يحرون الإبل عن سبعة وجاء عام عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالبقر عن نسائه واتفق القول على أن البقر عن سبع كما أن الإذن عن سبع فهذا يختضي المساواة لكن جاءت السنة بالتفاوت قال عليه الصلاة من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة فمن قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية كان كما قرب بقرة فجعل البقرة دون الناقة وجعل البقر دون الإذن ومن هنا ثارة يستويان وثارة يختلفان ومن هنا العقد الكلمة على أنه لو ضحى بالبقر عن سبع أجزاء ولو ضحى نحر الإبل ضحى بالإبل عن سبع أجزاء وفي الدماء الواجب كذلك يضي البقرة عنها يضي عنها الإبل فهذا يقتضي المساوى ولكن هنا فرق بينهما وفي الحقيقة تفلك هنا وارد وقد جاء ايضا في خطبة عمر رضا الله عنه في جعل العذل من البقر مئتين وهذا يعني من يخالف فيه رضا الله عنه من الصحابة لذلك يعتبرون شبه يجمع سكوتي من الصحابة رضا الله عنه شبه يجمع لانه يجمع سكوتي من الصحابة رضا الله عنه نعم. ايضا في البقر الشرطة تكون سالمة من العيوب فلا يدفع أن يخرج من البطر المعيش ثم لا يشترط أن يخرج نوع البقر الموجود في بلده يعني مثلا في الإبل يجد أن يخرجها عرابا أو يخرجها بختية لا يشترط أن يخرج إلا أن تكون عرابا ولا يشترط أن تكون بختية ولا يشترط أن تكون من غانب إبل القوم الموجودة نقول لكل واحد من العاقلة ادفع ما تيسر عندك أو تيسر على حسب ما هو واجب عليه سوعة كان عراضة أبو خفية وهكذا بنشرة البقر بيدها ورديئها من جهة النوع وأما من جهة المعيدة فإنها لا تجزي لا في الإبل ولا في البقر كما قدلنا هناك أو ألف أشاكل أو ألف أشاكل هذا البقر والغنم ومثل ما ذكرنا أن الزكاة والأضاحي تختلف عن البيات ومن هنا فرق بينهم وقوي القول الذي قال ان الالف بينار لا يقال عدلها عشرة الاس دهن بل تفاوتت وزادت في الفضة وهكذا هنا لا مانع ان تزيد البقر وان تزيد الغنم ولذلك في الاصل من الغنم سعادل البعيد كما في الاضافي ولكن هنا العشر من الغنم تعادل البقرة الواحدة العشرة ولذا ألفي تصبح الفيء يصبح الواجب عليه الفيء شاط هذه أصول الدية فأيها أحبر من تلزمه نزم الولي قضو هذه أصول الدية فجعل كل واحد من هذه أفرم لصفاد منه أنه لو أخرج أي واحد من هذا الخمس وجاء به فإنه يلزم الولي بقبوله وعلى هذا لا يقول الوليان لا أن تحضر لي الدية من الإبل ولا يقول لابد أن تحضر لي الدية من المقود أريد يعني ذهبا أريد فضة لأن المرار ضمان حقي وضمان حقي كما يحصل بالذهب ويحصل بالفضة وكما يحصل بالفضة يحصل بالإبل والبقر والغلب ومن هنا لا يتعين واحد من هذه أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجدع لكم المثابة والأجد فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أسقطت الحامل جنينها خوفا هل يكون الضمان على الإسقاط أم على موث الجميل وهل إذا أسقطت وعاش الولد فلا ضمان أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وما بعد الإسقاط طبعا إذا كان الجنين ميثا وأسقطته ميثا ففيه غرة وليدة أو عد وأما إذا أسقطته وعاش وحي في النماث فحين إذن لا ضمان الحمد لله يعني جاب الله انخرج إذا المات تعرف في الولادة أسقطته مرة يعني ليس هنا قتل هذا انخرج حيا وبقي أن يسرنا خاعدة لله أجل بالفرج لذا ما تفعب وتجس وقت وتجد آلام جاء الله الفجأ وجعل مع العصر يسرى على كل حال ضمان عليه لأن هذه كما تقدم معنا في القتل لأنه إذا عاش الجني ثم مات بعد ذلك فإن هذا الموت بسبب آخر لأنه لو كان بالإسقاط لموت فورا ولذلك يفرق بين السبب المؤثر والسبب الضعيف من هذا السبب ضعيف جدا إلى إذا وجد الفاصل يقول علماء السبب لا يؤثر لأنه يكون غالب الظن أنه مات بقدر نافع ليس له عمر وكتب الله أنه يموت بعد ولادته لكن إذا أسقطته ميتا فهذا ضمانه بالغرة كما ذكرنا والأصل في حديث اقتتال المرأة من هذين وهو حديث بالصحيح اقتتلت لمرأتان من هذين وأمر مرسول صلى بضمان الجنين لما أسقطت بضمانه بغرة وهي ويدة أعد وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في مقادر الديات الله تعالى أسهلكم الله فضيلة الشيخ أحيانا يتعرض العمال لحوادث من جراء التعامل مع الآلات والمكاهن فيبعد عن العمل فترة طويلة في فيها للعلاج فهل يجب على صاحب العمل أن يمضي له أجرته الشهرية حتى وهو مبعد عن العمل أصابقه من ناحية شرعية ليس من الزمن من ناحية العامل إذا عمل وباشر العمل متحمل لمسؤولية نفسه فإذا قطعت يده من المنشار هو الذي باشر العمل ولا يحصل القبع الذي يهنان من نفسه وحينئذ لا ظلام عليه لأن رب العمل ليس هو الذي أنسك هذه الآلات ولا هو الذي حركها ولا هو الذي باشر الضرر موجود فيها العامل متحمل لمسؤولية نفسه عاقل بالغ رشيد عنده خبرة وعنده معرفه إن حصل الضرر فهو الذي باشر الضرر بنفسه متحمل من مسؤولية نفسه إذا بقل للعلاج فصضل من رب النار أنه يتولى نفقته ويتولى الإحسان لكن لا يجب علي ذلك أنه يجب عليه إذا أعطاه عملا وقدم له عملا هذا هو الأصل الشرعي ولا يجب رب النار بأن يدفع أجرته حتى يشفى ويعافى إن هذا ما أنز الله به من سلطة فقوق الناس وأموال الناس الشريعة شريعة عدل وطف لا جور فيها ولا غلوء ما نأتي نقول شقوق العمال ونغلو في هذا الباب ولا نأتي ونقول حقوق أرباب العمل كما أن العمال لهم فقوق أرباب العمل لهم فقوق ولذلك الشريعة ما تغلو تجد البعض يقول أنا بس فقط مع الضعيف فيأتي بحق في الضعيف ويغلو على حساب شقوق الآخرين وهذه هي المدنية الزائفة التي هجمت على الناس مناقضة لشرع الله في كثير من المسائل يأتون حقوق المرأة يصلحون في حقوق المرأة حتى تظهر حقوق الرجال إليك للرجال لي وناس نادون بالحقوق يعني حقوق الرجال على حساب مثل حقوق النشاء ومن هنا سبب الغلو في الطرف فالضعيف في الشريعة ضعيف كي يرد له حق دون غلو فإذا غلي في حقه صار الطرف الثاني ضعيف هو ضعيف الذي يضيع حقه في الشريعة لا تنظر إلى هذا الغلو وإلى هذه النظرات الضيقة التي تخرج شرع الله عز وجل أن يبالغ في حق الشخص حتى يكون على حساب غيره ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نشهد شهادة الحق إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن كان قويا أو ضعيفا فالله أولى بهما أيضا فبينت النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل أنك إذا جئت لا تشهد له بالباطل وتقول والله خصم غني أريد أن أشهد له فالغني ما يضره ما يضره لو دفع عشرالاف خمسالاف عوضا أن هذا الضرر لا يتضرر هذا لا تألم به الشريع ليس من حقك أن تتدخل في غني أو ضعيف أو فقير ولا في قوي أو ضعيف الله هو الذي يحكم أن أنت مجلم أن تؤدي شهادتك فنقول العامل هو الذي قام بهذا العمل وهو الذي فعل هذا الضرر وترتب على عمله بيده ومحظ إيرادته هذا الضرر كي تحمل مسؤولية هذا الأصل الشرعي بعد هذا من الإحسان تكرماً من رب المان تفضلاً منه من باب شفظ الأهد وهؤلاء الضعفاء والعمال فيهم ضعف ومنهم لا يجد حتى براتبه إلا قدر سبب الكفاية هو رب المال يريد أن ينفق عليه كومه يريد أن يضع له راتبا مستمرا فتى يبارك الله له في ماله وذلك الله الذي تجزاه الله كل خير وأكثر الله من أنفانه وأعظم أجر لكن أن ينزم ويفرض عليه ذلك فلا هذا بأن فقيرا جاء بعانا من أجل أن يصلح له بابا أو يفعل له شيء ثم انكثرت يده يجلس الفقير ويسرب عليه حتى يشرب أبداً نهما الشريعة ليس فيها هذا الشريعة تقول كل شخص يتحمل جناية نفسه ولا تجير وازرة أذرة كل نفس بما كسبت رهينا هذا الذي فعل الضرب هو بنفسه وألحق الضرب بنفسه إذ لو قام بعمله كما ينضغي وتحفظ لما حدث هذا الشيء فلما أهمل وقفر حصل الضرف ويتحمل نفسه بنفسه ولا يزمر الضمان بدفع الإجرى له ولا بنعالجته ولكن الأفضل والأكبر أن يفعل ذلك الله تعالى أعلم أسابق الله فضيلة الشيخ هل يستحد لطالب العلم في دراسته للفقه التوسع في مسائل الخلاف وأقوال العلماء أسابق الله نعم بها أراضي تشوش ويتعب ويضيع يتوسع العلم حينما يأخذ الفقه يأخذ بالتدرج يبدأ بالمذهب بالدليل ويأخذه ويؤصله ويراجع المرة فيه المرة ويقرأ في هذا الذي سمعه من الشيخ أو قرأه في الكتاب يقرأه المرة بعد المرة لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. كل درس يحضر طالب القلب يسمع فيه حكم جرئيا فقد تحمل أمام الله المسؤولية عن إمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا المشاء. لا يحسب أحد أنه إذا حضر مسائلس العلماء أنه من باب إضاءة الوقت والتفكه والتنذر أبدا هذه المسألة تسأل عن حفظها وضبطها خاصة إذا كنت من طلاب العلم المتخصصين فيجب عليك إتقانها فالمشكلة أن بعض طلاب العلم مجرد ما يأخذ هذه المسألة يذهب إلى أقوال العلماء وبحث في المطولات فيدخل في بحر لا ساحلنا طالب العلم أول ما يبدأ بالتأصيد ويبدأ بصغار العلم قبل كذلك فيأخذني شيخي الزبدة والدليل ثم بعد ذلك إذا جاء أحد يشوش عليه بقوله من خالف يسكته يقول له هذا الذي أعرفه هذا الشيخ أدين الله الزجل أنه مثل متمكن في علمي أعتقد قوله بالدليل لأنك ستفقد بين الدليا وتعتقد شيئا بالدليل الممنوع أن تتعصد الشيء بدون دليل فإذا قال لك الشيخ حكما بالدليل تبقى عليه فإن جاءك شخص يشوش عليك بقول اخر بدليلا اخر قلوا انا ما بلغ درجة الاجتاع حتى اعرف هل هذا الدليل يصح او لا صح مو في يكون حديث في الصحيحين. لكن دلالة الناس وهذا ليس خاصا بالنسان حتى الفتاوى الحوادث الان التي تقع تجد فتوى عن علماء اجلاء يذكرون قولا ثم يأتي شخص يعقب هذه الفتوى بعشرات الاحاديث والايات والله لو تأمل المتأمل لوجد لو أنها لا علاقة لها بهذه المسألة التي أفتها فيها لا من قريبا ولا من قريبا والسبب في هذا أن البعض يغتر ببعض الحين مسألة يؤثرها العالم بأدلتها وحصن النظر فيها وهو يعرف كيف يفتي ولا يمكن أن تتجاوز الفتوى فيها خمسة أفضل ويأتيك شخص أنه في الكتاب فيها إني يجمع من هنا ويجمع من هناك ويأتي بأقوال علماء ويسردها ويفهمها بسهل ويأوضلها بتأويله ويسوقها على حسب ما ظهر له وأما العالم المحرير فإنه يعرف من الذي يقوله ويعرف من يؤصول الفتوى وكيف يخاطب الناس في فتاويه وكيف يؤصل لأنه يعرف أن كل كلمة محسوبة لأن كل عبارة يمكن أن تؤوي ويمكن أن تصرف ذلك لا يتشبت الطالب العلم فإذا وجدت إنسان تثق بديني وأمانتي وعلمي أو شهد له أهل العلم أنه أهل من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ودرست على يدي وأخذت على يديه فأن تبقى على قوله بالدليل لكن أضبط هذا الذي تسمعه المشكلة أن طلاب العلم بعضهم لا يضبط الذي يسمعه ينشغل بشيء آخر سيقرأ كتبا كثيرة سيقول الله أنا ما أستطيع أن أركز عدم المنهجية وعدم وضوح الطريق الذي يشير عليه طالب العلم وتقيقة تامة الحينما تلخص كل درس وتلخص أحكامه بالأدلة وتعتقد هذه الأحكام بدليل وتخاف من الله عز وجل في كل شيء تنسب إلى الشريعة لا تنسبوا إلا بقول عالم يوثق بدين وعلم حطف الفتاوى من كل شخص جاوج ابن الشورى فيها فتوى وأخذ وزعاً باب ديان ولا وهو لا يعرف هذا الذي أفتى بها إنسان مال الإن أو لا أو إنسان يوثق بدينه وقد تكون في المعضلات وفي النساء التي يقف عليها مصير الأمة ترضوية والمشكلة أنك لا تشك أن من يفعل هذا أو يتبع هذا من يريد الحق وخير والمشكلة حسن العاضفة الخوارج رفع القرآن على الألاء سنة الرناح وقالوا لألي لا حكم إلا الله أحد يستطيع أن يرد هذا القول هل يستطيع أحد أن يرد على شخص يقول لا حكم إلا الله ماذا قال علي رضا عنه كلمة حق وريدة لها باطن فرسوخ علي رضا عنه الذي قال آية في الفقه رضي الله عنه وارضاه ملهما في فقه القضاوة حتى كان عمر رضا عنه يستعيد بالله من قضية لا يحبر هذا الحقل إذا جاءت الناس الأول ما ينتفك إلى علي الله عنه وارضاه مما أوتي من السهم معذب كفعله القرآن ليس كل شخص يأتي مثلا أو كل قول تجد في المطولات وخالب قولك الذي درسته أنا لمنتهى الأمر فكم من النساء يكمنا على عيد العلماء وكم من الفتاوى تنزل والله كل في بعض الحياة نشك حتى في بعض مشايخنا إن ذات ما يحدث الإنسان كإنسان بشر ولكن إذا زالت الفتان وأنقشعت عرفنا كيف الفاتوى؟ ما هي أصولها؟ وما هو العمق الذي كانوا يتكلمون به؟ وما هو الأصل الذي كانوا يعتدونه؟ وفي دروسهم وجدنا أن هذه الأحاديث التي كان يشوش علينا من طلب العلم الآخرين من أسهل ما يكون الجواب عنها وأنها إما أعمل موضع النزاع أو خارج عن موضع النزاع ولكن في البداية نجي الحديث وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين والآية تدل على كذا فلذلك ينبغي التغييف ثم أني أقول لا مانع أن تأخذ بفتوى الغير ولا مانع أن تأخذ بأطوال الغير ولا فيما المصيبة كل المصيبة إذا احتقر الشخص أول غيره من صلى الله عليه وسلم يتجد يقول القول الآخر ضال أو هطأ ومن باب ديان الحق لا بد أن ينشر هذا القول المخامل فلذلك أنصح كل النصيح أن لا تدخل في الفتاوى وأن لا تدخل في النساء بضرب بعضها ببعض أو الشكم بصواب عالم على حساب عالم آخر قل هذا شيخي وهذا العلم الذي رأيتم بالدليل وأما غيره ما, ما ظهر لي إذا, إذا تمكنت معصول وقامت علي الحجة أو خذ الدليل وعرضه على شيخك خذ الدليل وعرضه عليه أما من نفسك تذهب للمطولات وتنظر فيها أو مثلا فتاوة في المسائل تضيع الأمة على هذا ويعني أقول هذا يعني بمناسبة الحجاب التي نعيشها الآن هي مسألة عاربة نحن ذكرنا من فقه العالم في المسائل التي تطرع الأمة أن لا يشتت وأن لا يشتت هناك ثوابت مسلمة ينبه عليها ينصح فيها لله ولرسوله ولكتابه ولأنك المسيين وعنك ما يستطيع أحد من قمه كذا أو أنه أخضر هذا أمر ينبغي أن يضع كل شخص في حسابه وأن يفهم ذلك وأن يعيه تماما أن الفتن واجب على طلاب العلم أن يحرسوا على غرف منهج الخلف الصالح بلجوم الجماعة والبعد عن الـ الـ الـ القيل وقال هذا أمر لا يختلف إذا حصلت المسألة قل نجمنا فنتوقف لأن إلى الآن ما عرفنا أدلة تثبت زيبع العمر أو تدين زيبع العمر قلنا كفوا أرزيمتكم هل هذا جاء من فراغ لو أننا اتضحت لنا الصورة لعرضنا هذه المسألة على كتاب الله بالصلم من الصلم. وفصلنا فيها تسهيلا واضحا في مسألة الأحداث التي جرت وما كان لها من تبعات أما هي في الشخص انتقت له فتوى يشوش ليه على فتاة وعلماء كبار وأجلاء ويتهمهم بالباطل ويتهمهم بالمداهنة وبالمضاللة أبرأ بالمال أبرأ إلى الله اتق الله في نفسك أن على كل إنسان أن يتق الله ويعلم تريد أن تقول هذا حق فيما ظهر لك إذا, إذا كنت أنت من الأشباب قل ذلك. لكن إياك أن تدخل في نوايا العلماء وتفسد الإثنين فتدخل في نواياهم وقولوا الله هذا هو الشق كل ما وجدنا طول يخارف العلماء الكبار معناه أنه هو الحق وأن ما قاله العلماء الأجلاء مشكوكم فيه حرام هذا لا يجيز هذا وما هكذا يقابل العلماء الذين ينصفون للأمة يا أخي عليه عليهم من سيطر ونست بعليم بما في قلوبهم وصدورهم ونواياهم أنهم يباهنون أو أنهم يخصون غير الله عز وجل لك الظاهر والله يتولى السرائل وهم مسئلون أمام الله فيما أفلوا به فنحن ننبه على هذا, هذا من المنهج وإذا جاء شخص وبرّر هذه الأشياء أو أثى فتوى وجاء شخص وبرّر هذه الفتاوى واتهم العلماء الكبار والله لا يقفلن بين يديه الله عزوج وليسأل عن هذه الأرواح التي أزهقت والتي حدث في هذا حدث تفجير ما لا يقل عن عن مئة أقل تقدير مئتين نصبب وخمسة مئة نصبب سيقف بين يديه الله حافيا آري يسأل عن دنائهم ويسأل عن نسوعية قتلهم قال كان يرى أن هذا جائز كل المسلمين يفعلون لكن لا تستطيع أن تقول أن هذه الأمة هي التي فعلت هذا الفعل المسلمين تحتاج المسألة إلى دراسة قال إذا كان المسلمين فعلها ثم تشأل أمام الله عز وجل عن التبعة التي جرت غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وحدث ما حدث من جميع الآثار والأضرار إذا روجت فتوى تعارض فتوى الألماء وتبرض هذه الأفعاد ستقذين يدي الله عن الأفتاق بهذه وستسأل أمام الله ما يحسب الإنسان أنه إذا رأى قونا أن القول الآخر معناه منتهي وأن هؤلاء ضعاف وأن هؤلاء مساكين وأن العلماء لا يعرف من يقول حق عليك أن تتريث تعلم أنه لو سكت عالم يريد أن يستبل ليس معناه أنه جدان أو خائف موسى عليه السلام يوعد الله عزيزي أربعين لينا ثم يأتي ويأخذ برأس أخيه وبلحيته لجبه لما عبد قومه العجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه ويصيح عليه هاروم ويقول يدنا أمه إنه لا تأخذ برأسه ولا برأسه وضيّن له عذره فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترطب قولي إني خشيت خاف الفتنة إني خشيت أن تقول فرقت بينه هذا لدينا أنبياء إلا عزيته. ماذا كان بعدها رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ليس كل من سكت معنى مخائفة وجدان من يسكت خوفا من الله من يوقع في خطأ وخلل ومن يأتي بالأسول والثوابث ليس كما يطلق العنان المصلي في الفتاوى ولا تحسن أن كل فتوى يقاب فيها تبرير الأشياء أنها الحق والصواب وما بلغت مبلغ العلم وكم من أحاديث سردت في تبرير بعض الأشياء والله لا تمثي إلى الأمر بسلع هناك نساء واضحة عند بنا في مواجهة الكفار للمسلمين قواعدها معروفة ومسائل الجهاد أدلتها وأصولها واضحة مضبوطة ما في أي إشكال ومسائل المستثناء لها ثوابت وهذه المسألة أقسم بالله لو عرضت على عالم جهدك من كل ماء المسلمين على ركبتي خوف من أن يقول فيها عبد الله عز وجل ومع ذلك تجد يعني من لا يبايل نحن نقصد نوعي ومكانها قليلة وشاردة وأرجو من الله أن من ننفسي منيها ولا نشد أن أحد يأخذهم عن سفاجة ننبه على هذا لأنه أمر مهم جدا وليس معنا السقوط على بعض الأشياء من مراث بها كثمان الحق لا والله أبدا والله وإلا من أهل العلم نعرف من دخل في العلم ورسوه في كفه وعليك تعلم أنه إذا كان حبك للحق وحمن أن تكون يدعوك إلى هذا فعلا أنه هناك من أهل العلم من هو أسبق منك إسلاما والتزاما وغيرة لله ورسوله فاتق الله في نفسه كل واحد حريع بي أن يتقل الله عز وجل وأي شيء يشويش به على علماء في الله في منشور أو فترة فليعلم أنه سيشعل أمام الله عز وجل أن تفرق جملة المسلمين والشتافين حتى ولو على أس... يعني أقل تقدير أنها مسألة استهادية والأمة رجعت إلى علماء معتبرين مرصدين للفترة فأستوفيه فهم مسؤولوا أمام الله عز وجل ما الداعي نأتي شخص شكك فكل الذي نريده في قضية منحقرة وهي هذا التشويش الذي كل ما حدثت عندنا مسألة نراه وكل ما حدثت عندنا فتنة نجد طائفة وإن شاء الله أنها قلة قليلة وأرجو أن الله نعودها في سنية وبعضهم عن سذاجة يعني عن في سنية ويقال له هذا حق وخذ وانشر حتى أن بعضهم يأتي إلى بعضهم يكتب له من الحظة اتق الله ولا تقول إلا الحق سبحان الله يعني شهر العلم سذت موجهون من أهوام يا إخوان هناك كلمات جائحة لأهل العلم الله لا تشكى إلا إلى الله عز وجه وهناك تصرفات من بعض الناس يحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم فلا تجرحوا أهل العلم بهذه الأمور ولا تجرحوا كبار العلماء والطعم فيهم ولا تجرحوا بالمتطاع وانسيان صدرهم حرام هذا وانسيان معروفهم فنحمد الله نشبهم في الله ونشبهم ما يكون منهم الخير للأمة ولا مرضى لأحد يزعي يتخفى الناس بهم وهم بشر الخطؤون ويصيبون ولكن نرجو من الله ما يكون منهم من الصواب أكثر من ما يكون منهم الخطأ ولا ندخل في نواياهم وعلى كل حال أسلم تسلم أسلم تسلم في دينك ودنياك وآخرك إنك لو دقيت الله عز جل كل جاء شخص يخذه هذا المسأل تتسكت ولا قمت عد ما ضرك هذا شيئا ولكن هنا سؤولنا الله عز جل أن تعتقد هذا الأمر ما ضرب على العين ولذلك عليك أن تأخذ بالسلامة وكل الذي نبي عليه شفط فرمة العلماء فما كنا بالأمس ننهى أحد أن يتكلم كذلك من اليوم أحد أن يمس فرمة العلماء لأن الكلام للعلماء فنى في الإسلام ونجح ثقة الناس من علماء من فنى في الإسلام وطعن الظلماء من وراء ظهور من فنى في الإسلام ولذلك نقول ينبغي التريف ما أنك وعدم الاستعداد وإن شاء الله ستنجد الأمور وكما لا لابد للليل من فجر وعليك أن تعلم أن للعلماء ما يذربهم بينه وبين الله عز وجل واعلم أننا قرأنا سيرة السلف الصالح رحمه الله ووجبنا عجب والله أن بعض الكصص في بعض الفتن لو رأيتها لابتهمت صاحبها بأنه خائف من دليل وأنه مثلا ما أراد أن يستعد الحق ثم يشاء الله أن ترجع الناس إلى فضله ونبلي يقول عمر بن العاص رضي الله عنه وقد حدثت الفتن بين علي وعثمان وحدثت الفتن بين الصحابة يقول قد كانت فتن ما نجا منها إلا عمر وضمه ابن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لم يدخل في الطائفة لا في طائفة علي ولا في طائفة عثمان مع أن أهل السنة والجماعة أن مع علي فإذا حصل نزاع أو دين العلماء هذا إذا كان الذي خالف من أهل العلم المشهورين لكن أن يأتي علماء ونظروا وأثوا فهذا شأنه ولا تشوش على الأمة وعلينا أن تكون عندنا منهجية الوصية الأخيرة إياك أن يضره قول القائلين وإرجاث المرشفين فكم كنا مع علماءنا ومشائفين عيثون في النسائل ويبينون الحق في النواجل فسمعنا من القيل والقال ومن التطرعات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وما بقي إلا الحق فَأَمَّا الزَّبَجُ فَيَلْهَجُ فَيَلْهَجُ ما مَا يَنْفَعَ الْنَّاسَ فَيَنْكُلُهُ في الْأَرْضِ ما هو الذي ينفع الناس على الماء؟ الثيل يغتمل زبدا راضيا ذلك يصل الماء ولا يدقى إلا الماء في الآبار والعيوم فتنتفع به الأمة وقد ضرب الله النفل للألب الماء فدأ الناس يتكلمون ودعهم يرجفون ولكن إياما أن تخوض مع الخائضين أو تهلك مع الهالكين فهذه والله وصية لي ولكم والدعي إلى ذلك أن البعض إن شاء الله بإذن الله عز وجل الأمور وتتضح ولكن إياكم أن يطهن في فيفرق صفكم ويفرق جمعكم وهذه أصول مدهن عليها لأننا وجدنا أئمة السلف ومنها في السلف الصالح حسن تقرير هذا الأصل في فتن وما وجدنا الأمة قوية إلا بتقريره والحرص عليه فإذا جاد لك المجادلون أو أخذ معك المفتوح المفتونون وخاضوا معك فيما يخوضون فتولى عنهم وأعرف وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبين القلبون صلى الله عليه وسلم تكون فتن النائم فيها خير من القائد والقائد فيها خير من القائم والقائم خير من الناشئ فتأتي فتنة هذه ليروج المنشورات ويروج عن فشل نية أو عن خذ نية لقدر الله هذه المجارات يرىها سهلة لكنها طعنها في العلماء وما تورث نشتات الشم وتثريق الكلمة عند الله حظينا فهذا ما فيها وما فيها وكذلك أيضا من يشاول أن يوهم من محبة الناس للبلماء من تقدير البلماء ومن احتقار فتاوى العلماء المشيرين فهذا كل ينبغي الحذر منه ونصيحة الناس فيه يرضى من يضع عصر من يصر وانصى الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يصر وكتابه وسنته نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصحيح اللهم صل دينا وكتابه وسنته نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم دب ذكنا اداء الدين شفت شمله وفرجه جمعه واجعلنا بيننا يا رب العالمين اللهم زدنا بهداك وهدا لنا في رضاك واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا عظيم ويا جليل ويا قديم نعوذ بوجهك العظيم من فتن المحكمين ومن جهه المرجهين ومن ضلال المضلين اللهم اهدنا ولا تضلنا واحصنا ولا تعذبنا اللهم هب لنا من حطط خطانا غير خزايا ولا مفسونين ولا نادمين ولا متبدلين اللهم ارزقنا التمسك بالسنه عند فساد الامه اللهم ارزقنا التمسك بالسنه عند فساد الامه اللهم لا تجعل بنا أقدامنا اللهم اجعلنا ممن ثبتت الاله الى لقاء فاحي يقيم اللهم ثبتنا على احيا أشجرنا بزمرة أهلها أمواتها يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزيزة عما صهون السلام على مسلمين الحمد لله رب العالم ربية الشيخي في رمضان الماضي أذن المؤذن قبل دخول المغرب فأذكر بعض الناس فهل عليهم قضاء أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه ومناع ما ذات فإذا أذن المؤذن قبل الوقت فإنه يجب على الناس أن يقضوا هذا اليوم إذا أفطروا بأذانه وهكذا لو تأخر المؤذن حتى طلع الفجر ومضى وقت على طلوعه فأمسكوا بأذانه بمعنى أنهم أكلوا قبل الأذان مباشرة وكان الوقت وقت ساك إنه يجب عليهم الضمان والأصل في ذلك أن الله أوجب على المكلف أن يصن يوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحق الله يجب ضمانه والخطأ في هذا كون أذن خطأا يسقط الإثم ولكنه لا يسقط الضمان للحق ولذلك الخطأ لا يوجب سقوط الضمان في الحقوق والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخنا إن فينا أو أخطأنا فقال لا تؤاخنا والمؤاخذة هي الإثم فالإذن ساقت بوجود الخطأ ولكن الحق ثابت ومن هنا لو أن شخصا استدان من شخص ألفا ثم أخطأ وقال ليس لك عندي شيء فإن هذا الخطأ لا يسقط حق الرجل لو تذكره بعد فترة يجب عليه أن يسدد فالخطأ يسقط الإذن أثناء, أثناء التلبس للعذر ولكنه لا يسقط الضمان وإذا كان عدد في حقوق المخلوقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قل ديم الله أحق أن يقبأ فذمة المخلوق مشغولة بحق الخالق من صيام هذا اليوم يتاما كاملا فيجب عليه الضمان والله تعالى أعني النصل الثانية المحذب النوصي المؤذنين يتقو الله عز وجل في أذانه خاصة في جار رمضان فلا يجوز للمؤذن أن يتساهل وأن يقوم وقت ما شاء يؤذن للفجر أو يتساهل في أذان المغرب وعلى أهل الحي إذا وجدوا من مؤذنهم تلاعب أن يشفكوه وأن يرفعوه للمسؤولين وإلا كانوا فركاء له في الإذن لأن أمثال هؤلاء يخصدوا على الناس دينهم وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال العلماء مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام الركن الأول الصلاة والركن الثاني الصم فهو إذا أذن قبل الوقف في شطر أو أذن بعد الوقف في الإنساء عرض صيام الناس إلى فلا يجوز السكوت على مثال هؤلاء ولهم بغي نصرهم وتوجيهم فإذا لم يرتجعوا استبدلوا بغيره من من يخاف الله ويتقيه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصد فيها والله تعالى أعلم أساذكم الله حبيلة الشيخ قرسائل إذا كان لدي مال صواء أغنام أو مزارع أو أي شيء من عروض التجارة في بلد آخر غير بلد الذي أسكن فيه فأخرج زكاته في أهل البلد الذي أسكن فيه انتقض خرجها في بلد الذي فيه هذا المال فسابكم الله هذه المساله بدليل على الشراك خارج زكاهه الموضع الذي فيه المزكي والدليل عليها قول عليه الصلاه والسلام فاعلموا أن الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياهم فترد على فقراهم هذا في حديث معمر الصحيح فاؤجب النبي صلى إخراج عليه وسلم اخراج الزكاه في نفس البلد الذي هي فيه ومن هنا يرد السؤال المذكور هل الابره دين مال الرجل أو بمسكنه والذي عليهم يتحققون من أصحاب هذا القول أن العبرة دنال الرجل فيخرجه في الموضع الذي فيه المال وإن أخرجه في الموضع الذي هو فيه لا دأس ولا حرج لكن الأحوط والأسلم أنه يخرجه في الموضع الذي فيه المال والله تعالى أعلم أصدقكم الله فضيلة الشيخ من كان مداوم على السنة من الرواتب فهل لو ستكلم سنة الرافبة فلم تذكرها إلا بعد يوم أو يومين فهل يقضيها أن لا أصابك كتب له الأجر والسنة الرافبة ليست واجبة نحن ذكرنا الواجبات في الواجبات الصوم الصوم فحينئذ السنة الرافبة إذا نسيها كتب الله له الأجر كاملا وهذه خائدة المداومة على أعمال الصالحة فإنك إن داومت على قراءة القرآن والأذكار ودومت على الأعمال الصالحة ثم لا قدر له أصابك مرض فتب الله لك الأجر كامل وقد يكون الرجل في عز شبابه وقوته يسافر في تعليم الناس وتوجيه ويسافر للحج والعمرة والأعمال الصالحة فلما كبر قاعد عن ذلك كله يكتب الله له أجر شبابه تاما كامل, كامل فكل من عذر يكتب الله له أجر الطاعة التي يدوم عليها في السفر يكتبنا في المرض يكتبنا قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد او سافر كتب له عمله وهذه فائده المداومه على الاعمال الصالحه من سبح الله العظيم قبل ان يفطر يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا على حبه وقاعته ومرضاته انه هو اللطيف والقادر عليه صلى الله وسلم